إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحورث مسلمة لا شيء تفيق قال الآن جاءت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 وَإِنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ نَّعْمَا تَعْمَلُونَ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 Wahai laki-laki yang aman, mereka berkata, "Amanlah." Dan apabila terpisah sebahagian daripada mereka, mereka berkata, وحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون